المباركة بإيمانها مباركة بطاعتها لرب العالمين فنسأل الله جل جلاله أن يجعلنا وإياك مباركين أينما كنا وأن يجعل أقوالنا وأعمالنا وحركاتنا وسكناتها كلها خالصة لوجهه وعلى هدي نبيه صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم كان هذا أيها الكرام حديثنا في لقائنا الماضي وانتهى الوقت ونحن قد وقفنا عند آمنت بالله آمنت بالله هذه هي الخطوة الأولى التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أو أوصى بها هذا الصحابي الجليل حينما قال له قل في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك فقال له قل آمنت بالله وقلنا أيها الحبه أن الإيمان بالله يتضمن عدة أشياء يتضمن أربعة أمور أساسية ولا يصح إيمان الإنسان إلا بها وقلنا الأمر الأول اللي هو الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى وهذا كما يعني مر معنا فيما مضى أن النفوس البشرية مفطورة على ذلك مفطورة على أن هذا الكون ولا بد له من خالق يدبره ويدير شؤونه ولم ينكر ذلك إلا يعني عدد قليل جدا جدا من الملاحدة الذين يعني ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى وان كانوا في داخل يعني حقائق نفوسهم يعني فطرهم تأبى ما, ما يقردونه وما ينشرونه لكن يعني يعني يبقى أنهم ينكرون هذا الأمر ولكن كما يقال يعني حينما سؤل أعرابي بما عرفت ربك بما عرفت ربك فأجاب يعني من الواقع الذي يعيشه ما درس في جامعات ولا في يعني أو حضر محاضرات أو دروس بل من من واقعه استدلّى يعني من, من واقعه على وجود الله سبحانه وتعالى ومعرفته بالله جل جلاله قال البعرة تدل على البعير البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير يعني إذا أنت جيت في مكان أنت ما تشوف البعير لكن لقيتك بعرة بعير خلاص عقلك يش يقول لك وإنها البعرة ما جت من فراغ إلا أن إيش إن فيه بعير اخرج هذه البعرة البعرة تدل على البعير يقول والأثر يدل على المسير يعني لو أنك لقيت لك آثار مثلا بعرين أو الإجلين آدمي ما يدل عليه هذا أنت لا تشوف الآدمي أو القافلة التي مرت من هنا الآن ما تراها لكن ترى إيش آثارها عقلك وش يقول يقول إن فيه في قافلة مرت منها هنا أو رجل مرت منها هنا أو سيارة مرت منها هنا يقول الأثر يدل على المسير يقول سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على اللطيف الخبير يقول يعني ها السماء وما فيها من نجوم وما فيها من كواكب وما فيها من, من, من, من يعني أفلاك وهذه الأرض وما فيها من الفجاج من الأودية ومن الشعاب ومن الجبال ومن الأنهار ولا أشجار ولا هذه الأشياء ألا تدل على اللطيفة الخبير سبحانه يعني هذا الآن كذا من فطرته يعني نظر فيما حوله فأجاب يعني أنني عرفت وأقررت وتيقنت بالله سبحانه وتعالى من خلال إيش هذه الأشياء وهذا الأمر يا أخواني يعني أو آيات القرآن خاصة الآيات المكية حينما كان المشركون يعني لا يؤمنون بآيات القرآن ولا كذا كان الله سبحانه وتعالى يأمر رنم السلم أن يأمرهم أن ينظرون فيما حولهم يعني أنتم ونتم أمني لكن أسماعكم أو أبصاركم يعني أنظروا ماذا في السماوات والأرض فلا ينظرون إلى الإبل. لكن قال بعد كيف خلقت كيف دجاز تتدبر تتأمل تتفكر فعلا تدلك على عظمة إيش؟ على عظمة من خلقها فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت إلى الجبال كيف نصبت إلى الأرض كيف سطحت وغيرها من الآيات الكثيرة التي يعني تجعل الإنسان إذا نظر فقط يعني باستعمل حواسة دون أن يقرأ القرآن في يعني يتحرك في قلبه الإيمان وتتحرك الفطرة التي تشده إلى يعني فعلا وجود الله سبحانه وتعالى وعظمة الله وكبرية الله وجلال الله تبارك وتعالى فما بالك إذا هو يعني جمع مع الآيات الكونية التي يشاهدها إلى الآيات القرآنية وبدأ يعيش مع القرآن ويقرأ القرآن ويتدبر ويتأمل آيات الله سبحانه وتعالى كيف سيكون إيمانه إذن يا أخوان الأمر الأول الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى الأمر الثاني الإيمان بربوبيته الإيمان بربوبيته ش أنه يعني ربوبيته يعني كما يقول يعني أهل العلم يقول توحيد الله بأفعاله الخلق الرزق التدبير الإحياء الإماتة هذه كلها من, من, من الذي خلق من الذي خلق من الذي أحيانا من الذي يميتنا من الذي يرزقنا هذا الكون من الذي يدبره من الذي يرزق الحيتان في, في يعني قيعان البحر ما الذي يعني تحياناً تروح بلبر بصحراء بعيدة ما حولك أي مخلوق ثم سبحان الله عظيم تحتاج لك مثلاً حصات تقول لشي لا رفعت الحصات واش تلقى تحتها أحياناً تلقى أحياناً مخلوقات عايشت انتحتها الحصات هالصحراء هالأرض اليابسة المقحلة البعيدة ما حولها أي كام حي ولا حولها ما ولا حول أي شيء وسبحان الله يطلع لك دابة ولا حشرة ولا شيء تحت هالحصات كم عمرها الله أعلم كم لها عايشة هنا الله أعلم لكن الأهم في ذلك حسناً عاشت يوم أو لها مئة يوم أو مئة سنة لكن من الذي, من الذي يدبر أمرها؟ من الذي يرزقها؟ من الذي يحفظها حرارة الشمس؟ شدة البرد؟ الرياح؟ الأمطار كل هذه الأشياء يعني تؤثر لكن هذه باقيه عائشة بقدرة الله وبحفظ الله سبحانه وتعالى وقس عليها كثير يعني في هذا الكون يوم يعني تتأمل وتتدبر تجد فعلا إن, إن, أن الله سبحانه وتعالى هو الرازق وحده وما سواه مرزوق لذلك كان المشركون كانوا يقتلوا يقتلون اولادهم لماذا؟ لالا يعني يشاركونهم في, في, في الطعام في الشراب فقط لان يشيلون همهم فاحيانا كانوا يقتلون ابناء الله سبحانه وتعالى قال ولا تقتلوا اولادكم من املاق يعني من فقر وحاجه نحن نحن نرزقهم وإياكم يعني رزقكم أنت نفسك هذا الرزق الذي أنت خايفني ينافسونك عليه ها أنت سأسمين لي رزقك إياه والله سبحانه وتعالى فلا تظن أن الله رزقك ويبيضيعهمهم والله خلقك وتولاك ويبي يتركهمهم الذي تولاهم وهم في بطون أمهاتهم يعني ليس لهم أي صلة في, في أي سبب من أسباب الدنيا ومع ذلك رب العزة والجلال حفظ هذا الإنسان وهذا الجنين في بطن أمه مين بقضية يوم يعني يالله عبرها يومين ثلاثة بل تسعة قد تزيد وقد تنقص قليلا ومع ذلك في أحسن جو وأكيف جو ويأتيه من تسهيل الله سبحانه وتعالى له موضوع رزقه موضوع يعني ما يعني معيشته أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل يعني ما يحتاجه من غذاء يدخل مع فما وإنما اختصر له الله سبحانه وتعالى السلبة كلها عن طريق الحبل السري إلى بطنه مباشرة من الذي يتولى هذا الآن؟ رب العزة والجلال لذلك الله سبحانه وتعالى أشار لهذه القضية حينما بين الحكمة والغاية التي خلق من أجلها الإنس والجن الله سبحانه وتعالى بيّنها ثم بيّن يعني أكثر ما يشغل هذا الإنسان عما خلق من أجله وهي موضوع الرزق وبيّن الله سبحانه وتعالى أنه هو الذي يتولاه أنه هو الرزاق سبحانه قال الله سبحانه وتعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين لحظة يا أخواني ماذا قال الله ما وما خلقت الجن والإنسان اللي يعبدون اللي يسرف الناس ويشغلهم عن هذا المقصد موضوع الرزق قال الله ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله الله جل جلاله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتيلة فيؤمن الإنسان يا أخواني بربوبية الله سبحانه وتعالى أن الله جل جلاله هو الذي خلقني خلقني من العدم أنت كم عمرك الآن ستين ولا سبعين ولا عشرين ولا ثلاثين أقل أكثر إذا كان عمرك خمسين قبل واحد وخمسين سنة أين في أي دولة عايشة في أي قصر ساكن في أي خيمة في أي بر وين أنت قبل واحد وخمسين سنة؟ لا شيء لكنه وجود أساسا ولو الناس كلهم ما طرى ولا, ولا واحد يبيت سيد ما قدر يجيب اسمك لكن أساسا ما بها الدنيا يعني. هل أتى على حين من الدهر لم يكن شيئا ما كنت شيء قبل وقال الله سبحانه وتعالى ويقول الإنسان وإذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل خلقناه من قبل ولم يكو شيئا يعني هذا الذي يجادل وينكر كيف أن الله يبعيده يوم القيامة يبعثه مرة أخرى يقول الله يعني أنت قبل وين كنت إذا ما ميت لسوف أخرج حيا هو يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا لم تكن شيء والله أوجدك من لا شيء جل جلاله تبارك وتعالى إذن يؤمن الإنساني أخواني إن الله سبحانه وتعالى توحيد الله بأفعاله جل جلاله وحده والخالق يقول الله سبحانه وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون يقول يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له لن ذبابا ولو اجتمعوا له ذباب هذا كل من على وجه الأرض من الأولين والآخرين لن يستطيعوا أن يخلقوا ذباب ذباب لن يقدروا أن يخلقوه فسبحان يعني من تحداهم بأضعف المخلوقات وهو جل جلاله خالق كل شيء تبارك وتعالى خذلك الخلق الرزق التدبير ومن يدبر الأمر تدبير الأمور من يدبر الله سبحانه وتعالى فالإنسان يا أخواني من مقتضيات الإيمان بالله أن الإنسان يؤمن بهذا الشيء إيمانا صادقا جازما يعني يظهر أثره وثمرته على, على حياة هذا الإنسان فإذا نتيقنت يقيد يقول الشيخ سعيد المسفر ويتكلم عن موضوع يعني أن الله هو الرزاق يقول تجي الواحد الآن مثلا رأي محل يبيع دخانة جلكم الله وتقول له يا فلان ليش تبيع الدخانة الدخان حرام الدخان حرام ماذا يقول لك يقول الله هذا يجيب لنا الزبائن هذا يجيب لنا الزبائن ولو أننا ما بيعناه انقطع رزقنا قال إذن أنت الآن ما, ما في قلبك إن الله هو الرزق أن ترى هذا الدخان هو الرزاق فتبيني يا أخوانا الكلام سهل ترى حتى المشركيين يعني حتى أبو جاهل وابو لاهاب وشلتهم الخبيثة هذه ترى هم باللسان باللسان أن لو تسألهم الرزاق من هو وهم حاطين حول الكعبة 360 سنة ترى ما يقولون أن هوبال ها كبير هذا هو زير المالية حقنا هو اللي يرزقنا هو اللي يعطينا لا يقولون ليش حتى تقول لي خلقكم أنه طيب ما يقولون هل دي يقولون الله بل إنهم يثبتون بعض صفات الله وأسماق ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر ماذا يقولون يا خواني؟ يقول فشي يقولون الله ليس إشكالية إشكالية وين؟ مثل هذا الآن اللي يقول لأرزق هو الله لكن ماذا؟ يقول ما أقدر أن الدخان من محلي لماذا؟ قال لنهي أن أطلع رزقي وماذا التناقض هذا؟ رزقك على الله ولا على بكة الدخان علي ولا كرز الدخان ولا كرتون الدخان ولا أبضع المحرم فنقول يا أخواني الله وفقنا وياكم نقول يعني كن عند الإنسان يعني من مقتضيات الإيمان, الإيمان بربوبية الله سبحانه الله خالقنا رازقنا مدبرنا هو الذي احيانا وأوجدنا من العدم هو الذي يعني أنعم أسبغ علينا ما لا يعد ولا يحصى من النعم كل نعمة نحن فيها هي من الله سبحانه وتعالى كل يعني مصيبة قد تصيب الإنسان هي بخضاء الله وقدره كل ما يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن في هذا الكون إلا بأمره وبعلمه وتقديره وتدبيره جل جلاله يعني يكون في قلب هذا الكلام يا أخواني يعني إيمانا جازما صادقا لا يتزحزح ولا يتغير ويبين لي ويبين لك هل هذا الكلام فعلا حقيقة في قلوبنا يعني الأعمال التي تصدر منا وتصرفات. كلما قوي هذا الأصل في قلبي وفي قلبك كلما توجهنا التوجه الصحيح إلى الله سبحانه وتعالى وكلما يعني ضعف هذا الأمر في قلوبنا كلما بدنا نروغ ونحوصي مين يسأل الأمر الثالث مما يقتضيها الإيمان بالله سبحانه وتعالى الإيمان بألوهية جل جلاله إذا عرفنا أن الله وحده هو الخالق هو الرازق هو المدبر المحي المميت المعز المذل المعطي المال إذا عرفنا هذا الكلام وتقرر في قلوبنا إذن إيش؟ هذا يقتضي منا توحيد الألوهية إيش معنى؟ إيش المقصود يا خواتي بتوحيد الألوهية؟ توحيد الله جل جلاله بأفعال العباد أن أفعالنا كلها نوجهها إلى الله سبحانه وتعالى كما قال ربنا جل جلاله قُلْ إِ صَاتِ قُلْ إِ صَلااتِ وَنُسُك وَمَحي وَمَحييَ وَمَماتِ للِل للَِّهِ رَبِّ الللَمِ لَا شَركَلَ وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وهذا يا أخواني يعني توحيد إن إيش؟ إن الله إن هذا الإنسان يتوجه إلى الله جل جلاله في كل صغيرة وكبيرة من شؤون حياته صلاة وصلي لله بل حتى يعني أمور دنياي وأنا أعمل في دنياي أنوي بها إيش أن أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فيه ولا يكون همي فقط دنيا من أجر الدنيا فربما الإنسان يصبح عبد لهذه الدنيا من حيث لا يشعر فالإنسان يا يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بإخلاص العبادة لله لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم وهذه يا النوع من أنواع التوحيد التوحيد الألهية ترى هو الآن هو القضية الفيصلة بين آهل الإسلام وبين آهل الشرك المشركين كانوا يقررون بتوحيد el يقرون بتوحيد el ولكن هذا لم يدخلهم في الإسلام يؤمنون ويقررون بأن الله هو الخالق والرازق المدبر المحلم يقررون بهذا الكلام لكن ومع ذلك لم يدخلهم في الإسلام لماذا لأنهم أنكروا توحيد الألوهية لا إله إلا الله هذا عيد تقبلها قلوبهم سبحان الله يوم أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه أبي طالب قال له أبي طالب يا ابن أخي إن قومك قالوا كذا وكذا يعني جايين يشكون النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرق جماعتنا وسب آلهتنا وشتمنا ويعني مثل ما يقولون يعني شوه سمعتنا وسبب لنا مشاكل يعني حوال فخلى الأمر بيني وبينك يعني, يعني وقف الدعوة و اجي اعطني انا انا بقبل منكم اسمع منكم واتركهم تدعوهم الى الله وتسب اصنامهم وتوحد الله وما الى ذلك فقال صلى الله عليه وسلم قال يا عم انا اريد منهم ان يقولوا كلمه بس انا اطالبهم أن يقولوا كلمه تدين لهم بها العرب وتدفع لهم بها الجزيه العجب قالوا كانوا موجودين مشركين يسمعون هذا الكلام قالوا والله في عروض مغرية هذه هم عباد الدنيا يعني ما عندهم شي يسمو آخرة يعني ما هم يفكرون في الآخرة هم يعني الرئاسة والسيادة والتسلط ويحبون هذا الكلام فيهم يسمعوا تدين لهم بها العرب يعني العرب كلهم يدخلون تحت حكمهم وتدفع لهم بها الجزي قالوا كلمة واحدة عشر نقول لك عشر من كلمة واحدة وشي بس قال قولوا لا إله إلا الله وإذا سبحان الله العظيم وتفرقعون وتفرقون تقلع قولهم ما, ما استوعبت هذا الكلام بل بدأوا يتواصلون يعني طلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق هجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء نجعل يعني شف حقوله الآلهة لأنهم حطين ثلاثم صنم يكونوا معقول كلا ذول إن وفقط سلنا إلهنا واحد فهذه القضية والمشكلة التي كانت يعني بين النبي يسلم بين المشركين أنهم ما يقبلوا توحيد الألوهية وإلا هم بتوحيد الربوبية يقرون بذلك يقرون بوجود الله يقرون بربوبيته بأنه هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر لكن المصيبة والمشكلة أنهم يصرفون العبادة إلى غير الله سبحانه فلذلك يا أخواني تظل الإيمان بالله اللي هو توحيد الله جل جلاله بأفعال العباد أني أنا أتوجه إلى الله في آيات كثيرة الله سبحانه وتعالى يبين يعني يقول من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها, لها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا أإله الله أإله الله وغيرها من الآيات التي يعني يبين الله أنه خلق الكور ودبر وصنع وكذا ثم يقول إيش آي مع الله يعني تشوفوا كل هذا الكلام أنه من الله وبيد الله وخلق الله وصنع الله سبحانه وتعالى ثم تتخذون غير الله مع الله تبارك وتعالى الأمر الثالي الرابع يا أخوان وهذا يحتاج إلى كلام طويل لكن لا نريد أن نطيل فيه <تصفيق> الأمر الرابع الذي يتضمنه الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته الإيمان بأسماء الله جل جلاله وصفاته فلا يعني يصح إيمان الإنسان ولا يعني يكون إيمانه صحيحاً كاملاً إلا إنه وعيش آمن يعني مثل آمنت بوجود الله ورببيته وألوهيته لا بد أن نؤمن بأسمائه وصفاته فأثبت لله جل جلاله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من, الاسم من الأسماء ومن الصفات لكن من, غيرش من غير يعني تشبيه أو تمثيل أو تكيف أو تعطيل لأن ورد طوائف ممنهم ينتسبون للإسلام يعني دخلوا في مشكلة في موضوع توحيد توحيد الأسماء والصفات يعني كذا دخلوا عقولهم يعني عطلوا المنقول وبدأوا يتعاملون مع هذا الأمر في قضية عقلية كذا فبعضهم يعني عجيب ينفي عن الله طبعاً إيش الاسم والصفات مثل يعني السمع البصر سفة السمع سفة البصر اسم الله السميع البصير العليم الحكيم القدير الرؤوف الرحيم الخالق الخلاق الرازق الرزاق يعني وغيرها من اسماء الله سبحانه وتعالى وكذلك الصفات التي يعني تأخذ منها فبعض الطوائف يعني وقعوا فيه مشكلة يقول ننفي عن الله صفة السمع يقول, يقول الله سميع بس بلا سمع كيف تجيدي أشياء كيف تجيدي أشياء سميع بلا سمع هم مجهدينها الحين لماذا نفوها يقول لي أننا الآن ما نعرف إلا السامع، إلا سامع المخلوق سمعي وسامعك سامعك فإذا أثبتنا لله صفة السامع شبهنا الله بالمخلوق وننزه الله يقول ما نشبهه بالمخلوق فالحل وش وجاءهم الشيطان قال الحل نم فيها نقول الله إيش؟ سميع بلا سمع ما يسمع نعوذ بالله تعالى الله بصير نفس الكلام يقولك بلا بصر لماذا؟ لأن ما أنا راح نعرف إلا بصر المخلوق فإذا قلنا أنه بصير له بصر صفة البصر شبهناه بالمخلوق وتعالى الله يعني مجهدين في هذا الأمر لكن يعني هم يعني فروا مثل الذي رفع رجلهم من الرمضة وحطها بالنار أنت الآن نفيت عن صفة عن الله صفة السمع طيب الذي مقتضى هذا أنك تقول أن الله لا يسمع أنت إذن شبهته بمن بمن لا يسمع شبهته بمن لا يسمع إذن فريت من هنا ووقعت من هنا فلذلك الله سبحانه وتعالى هدى أهل السنة والجماعة إلى المنهج الوسط في ذلك المنهج الذي يعني يتوافق مع كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم فيثبتون لله جل جلاله ما أثبته لنفسه وثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم من, من, من الأسماء والصفات من غير تكيف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل فيثبتون لله السمع لكن سمع يليق بجلاله سمعا يليق بجلاله المخلوق نعم له سمع ورب العزة والجلال له سمع لكن سمع الله تبارك وتعالى يليق بجلاله وعظمته وكبرياءه وسمع المخلوق يليق بضعفه وعجزه يعني أن أنا أسمع الآن وأنتم الآن تسمعون لكن لا نسمع الذي في المسجد الآن لقد لكن لو واحدة الآن بالشارع يرغمنا يقول يا أبي حمود يا أبي فلان نسمعه لا نسمع لكن رب العزة والجلال يسمع الذي هنا يسمع الذي أرباح يسمع الذي في أمريكا يسمع الذي في آسيا ويسمع الذي في قاع البحار ويسمع الذي في في الأدغال ويسمع الذي فوق روس الجبال ويسمع الذي في في يعني يسمع سبحانه وتعالى ويرى دبيب النملها السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء سبحانه وتعالى فنؤمن بأسماء الله وصفاته لكن من دون ما ندخل عقولنا أو كيف كيف يسمع كيف يبصر كيف كذا هذا يليق بالصفة التي تليق بجلاله وعظمته وكبرياء فهنا يا أخوان النبس صلى الله عليه وسلم قال لهذا الصحابي قل آمنت بالله وما أسهل يا أخواني هذه الكلمة آمنت بالله ما أسهلها على اللسان سهل جدا آمنت بالله لكن يا أخواني ما أعظم أثرها وما ما أعظم أثرها يا أخواني إن كانت فعلاً قال الإنسان آمنت بالله حقيقة إيمان صادق إيمان صادق فكل خير وكل يعني ما, ما يرجوه هذا الإنسان فإنه يا أخواني مربوط بالإيمان فسبب كل خير في هذه الدنيا وسبب كل نفع وسبب كل أمر يعني يسر الإنسان هو سببه إيش سببه الإيمان وبضده سبب كل مصيبة وكل مشكلة سواء على مستوى الأفراد الأسر القبائل القرى المدن المناطق الدول العالم ذا كله سببه إيش الخلل بالإيمان فبالإيمان يا أخواني الإنسان إذا وفق الله سمعته إنسان واجتهد على إيمانه وحقق الإيمان يعني أولا حياة طيبة حياة طيبة بالإيمان بدون الإيمان لو ملك الإنسان ما ملك لا يمكن أن يشم رائحة السعادة وأن يهنى بحياة طيبة حتى ولو ملك ما ملك ولو سكن حيث سكن ولو أكل ما أكل وشرب ما شرب ولبس ما لبس وراكب ما ركب وتحصى على كل لذة وشهوة في هذه الدنيا أبى الله إلا أن يذل من عصر بضعف الإيمان يعني يتحص الإنسان على الضد وبالإيمان الله سبحانه وتعالى تكفى لهذا الإنسان بحياة طيبة زادت الدنيا أم نقصت قلت أو كثرت الله جل جلاله تكفى لهذا الإنسان إن هو صدق في إيمانه أن يحييه حياة طيبة حتى ولو قدر عليه ما قدر من ابتلاءات امتحانات فإن الله جل جلاله يجعل هذه المصيبة وهذه المحنة يجعلها ويقلبها إلى منحة تصبح ظاهرها أنها يعني متعبة وشاقة لكن في باطنها ماذا؟ في باطنها الرحمة وفي باطنها الراحة بالإيمان يا أخواني الله جل جلاله يتولى الدفاع عنك الله جل جلاله إذا رأى الله صدق إيمانك يتولى تبارك وتعالى الدفاع عنك جل جلال إن الله يدافع عن الذين آمنوا فبقدر قوة إيماني تكون قوة دفاع الله سبحانه وتعالى عنك وأعظم عدو يعني حين إذا سمعنا الدفاع الله عنك على طول الشيطان حتى يصرفنا عن هذا الأمر يصرفنا إلى الأعداء الثانويين من هم الأعداء الثانويين؟ هذا البشر ذلك يهود نصارى من نايمين يسار أو شخص بينك وبينهم مشكلة ترى هذا عدوك وهذا يترصد لك وما إلى ذلك فالشيطان يصلون إلى هؤلاء لكن نعم هؤلاء أعداء لكنهم أعداء ثانويين يعتبرون لكن العدو الأول لهذا الإنسان هو من؟ هو الشيطان فبالإيمان الله سبحانه وتعالى يدافع عنك ويتولاك ضد من؟ ضد هذا العدو واللدود الشيطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان هذا كلام رب العالمين والعبادي ما فيهم سنة إلا من اتبعك من الغاوين الذي يعني يخرج عن مقتضى العبودية ومقتضى الإيمان ويتبعك هذا عادة الله يتخلى عنه ويتولاه الشيطان لكن من, من, من يعني يلتزم بمقتضى الإيمان ومقتضى لا إله إلا الله ومقتضى العبودية لله الله جل جلاله يدافع عنه في كل وقت وفي كل حين ولعلكم سمعتم بقصة المرأة التي يعني أراد شخص يعني طلبها أن يتزوجها أو ما إلى ذلك من هذا كلام المهم أنه يعني هو رجل فاسق وفاجر وهي امرأة صالحة تقية نقية فرفضت حاول بها من جميع الطرق ما رفضت فيها يعني أغراها بما أغراها بكذا أغراها سأفعل سأعطيكي يعني كل هذه الأمور لا تعنيها يعنيها أنك إنسان فاسق وانفاجر وأنا مؤمنة يعني تقية فالطيبون للطيبات فأنت لست بطيب هو طبعا أراد أن يكيد لها فذهب إلى ساحر وتعرفون يعني من أنواع السحر اللي هو, اللي هو الصرف والعطف أن يفعل الإنسان سحر نساء الله يحفظنا وإياكم ويكفينا شر الأشرار فإما أن ينصرف هنصرف هذا المرأة هذا الرجل او العكس أو العطف أن يتعلق فلان بفلانة أو فلانة تعلق بفلان بسبب, بسبب تأثير, تأثير هذا السحر فذهب إلى يعني أحد السحر الكبار وقال له أريدك أن تسحر هذه المرأة لكي تتعلق بي وسأعطيك وسأعطيك وسأعطيك أن يغرابي شيء من المال فقال اتفقوا إياه على مبلغ معين وهذا الساحر طبعا. أرسل شياطينه لأجل أن يتسلطوا على هذه المرأة فبعد فترة ها وش صار وش ما صار قال هذه امرأة ما نستطيع كلما نرس يعني أرسلت إليها شياطين يقول ما يقدرون يقول عليها مثل النار المحيطة بها التي تحرق كل من اقترب إليها من الشياطين من الذي دافع عن هذه المرأة المؤمنة الصادقة ليس هناك جند ولا حرس ولا يعني خفارات ولا يعني أب ولا أخ ولا ما أحد يدافع عنها لكن يدافع عنها من رب العزة والجلال بأي شيء يا الكرام بإيمانها إن الله يدافع عن الذين آمن والقصص كثيرة في ذلك يعني أبلغ من هذه القصة حينما النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه أرضاه حينما هاجروا وخرجوا للهجرة والمشتكون أعلنوا حالة الطوارئ يبحثون عنهما فاختفوا في الغاء فأخذوا أتى المشركون حتى وقفوا على فم الغار يسمعون كلامه حتى أن أبو بكر يشوف يشوفوا الرجلين. الرجلين المشركين واقفين عند الغار يدورون من؟ يدورون أن صلى الله عليه وسلم لأن في عروض مغرية قد عملتها قريش مئة ناق ومئتين ناق قال لي يجيبهم أحياء أو أموال ف... يمين يسار مشهو ماذا اليوم؟ أبو بكر رضي الله عنه يقول يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لا يقول بس لو نزل رأسه شوي بيشوفنا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما جل جلاله ما ظنك باثنين الله ثالث هما يعني حنثنين صحبه ما ترى لكن معنا رب العزة والجلال جل جلاله بحفظه وتأييده ونصرته والله سبحانه وتعالى في القرآن يذكر الصحابة الذين تقاعسوا عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة الدين يذكرهم أن الله سبحانه وتعالى بهذا الموقف يقول إلا تنصروه فقد نصره الله متى؟ قال إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن ليش؟ قال حنا متقبين زين الغار ولا الغار محكم ولا الغار فيه ولا الغار؟ لا, لا, لا لا لا لا تحزن إن الله معنا بس هذا الآن مصدر الأمان إن الله معنا وحينما الله سبحانه وتعالى أرسل موسى عليه السلام وهارون إلى فرعون اذهب إلى فرعون إنه طغى موسى عليه السلام خابر فرعون ما خبل جبار غشيم ما عندهم مرحمين قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى هوني قولن يفرط علينا او ان يضغى ماذا قال اسمعت الله قال لا تخاف ليه ما قال بعطيكم سلاح ولا بعطيكم كذا ولا لا لا لا لا تخاف انني معكم هذا هو مصدر الامل انني معكم اسمع وارى يلا روحوا بس تحرك لا تخافوا منه. فلاص هذه الآن صارت يقيم في قلوبهم دامك معنا فلاص انتهي فبالإيمان يا أخواني الإنسان يعني يحصل كل خير في هذه الدنيا فسببه إيش سببه, سببه هذا الإيمان بل يا أخواني أعظم يعني أعظم ما في خزائن الله تبارك وتعالى وأجل وأغلى وأفضل ما في خزائن الله هي الهداية الهداية إن هذا القلب أخواني ينشرح هذا الصدر ينشرح لدين الله سبحانه وتعالى مربوطة بماذا الهداية مربوطة بالإيمان ومن يؤمن بالله يهدي قلبه بالايمان يكون ايش تكون الهدايه ان الله يهدي هذا القلب ليه يا اخوانا حيانا الان الله يتبع عفيه ليش الان الاعمال الصالحه ثقيله الان على كثير من النفوس ليش الصلاه اللي هي ما تتجاوز 10 دقائق 7 دقائق 8 دقائق شاقه على كثير من النفوس لماذا البقاء في المسجد ما الذي يتحمله قليل الذي يستطيع أن يتحمل ينتظر تأخر الإمام ولا يعني كلمة مثل بعد الصلاة ولا حديث بعد العصر ولا إطالة الترويح أو غيره ما السر في ذلك؟ السر في ذلك يا أخوان نقص الإيمان نتج عنه نقص في الهداية القلب منسوب الهداية فيه ضعيف وهذا الأمر يعني ينبني عليه أمر آخر خطير ما هو يعني إذا, إذا قل منسوب الهداية في قلب هذا الإنسان طيب البقية وش يملأه بقدر ما ينقص تنقص الهداية في القلب بقدر ما يمتلح هذا الفراغ بالظلال فتكون نسبة الهداية أقل ونسبة الظلال أكثر فيكون في القلب فيه هداية قليلة لكن تجد الظلال أكثر في قلب هذا الإنسان إذن الحل ما هو لكي يعني الهداية تعمر هذا القلب نقول أيها المبارك اجتهد على إيمانك يجتهد الإنسان على زيادة إيمانه وكيف يخبرنا سيدي اجتعى زيادة إيمانه إيجا الإيمان الإيمان لأنه العلم يقولون التصديق الجازم الإيمان. التصديق الجازم وأنا بضرب لكم مثال بسيط يوضح الصورة باختصار الآن لو يأتي واحد يقول يا الرابع ترى العثيم يوزع موات 500 ترى العثيم يوزع موات 500 هل كلنا نصدقها على طول نعم نعم كنا ننظر نظرة يعني اما أذ... يعني اما من الداخل نقول انه يكذب الا يستهبل علينا اللي يضحك علينا هذا ولا ولا من كلامه ثم اتىنا واحد ثاني كل غريب شكلكم ما سمعتوا بالسالبه وش قال الحثيم يوجع مود 500 على طول بس امسك اجره بس اول ذاك الدور 500 راح امسك السر مره ثانيه 500 500 وش يصير عندنا الحين هل نفس ردت فعلنا الاول ولا بدأنا نحك روسنا صاد يمكن يعني نصنا يصدق ويطير يركب والنص الباقي ها. يمكن ويمكن وما يدخل أنا واحد ثالث كان غريبا رحتوا أنتم وما روما مع ربعكم منهم قال عثيم وزعوا موات خمسمية يبقى أحد أحب المجلس أولكم أنا أجل لماذا الكلام الأول ما أثر بنا الثاني شكك بنا الثالث هرقنا نفس الكلام يا أخواني قضية كلام الدين والإيمان إذا تكرر على قلبي وقلبك مرة مرتين ثلاث أربع وخاصة يا أخواني هذا القرآن هذا القرآن هو أعظم مصدر للإيمان وهذا من لطفة الله بنا يعني وله أهميته في ذلك إن الله حافظ لنا ما يقدر أحد يحرف يعدل يبدل على طول يكشف رب العز والجلال محفوظ إننا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون <الش facial> <gger> السر في حفظه إن الله سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بحفظه وما وكل حفظه إلى أحد من البشر بخلاف الكتب السابقة كتب الديانات السابقة مثل التوراة والأنجيل هي كتب سماوية نازل من عند الله سبحانه وتعالى لكن ليش الآن محرفة بل وين تقرأها خلالها خزابة لا الله تبلي واضح تقرأها وينها وين كلام رب العالمين قال دخلها التحريف والتبديل لأن الله جل جلاله وكل حفظها إلى أحبارهم ورهبانهم وعلماء بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهادة فهي بشر ضعيف ينسى ويسج ولخبط ويحوس ويدوس ويحرف لين؟ يعني أصبحت كتب محرفة فنزل هذا القرآن نسخها كلها لسنا بحاجة إليها كلها إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقول قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من يتبع رضوانه السبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النوم وغيرها من الآيات فنقول يا أخواني اجتل الإنسان على إيمانه لأن بالإيمان تكون هيش الهداية كذلك يا أخواني الطمأنينة القلب على كثير من الناس يعيش الطراب حالة الطراب لحل الآن للأسفل للمصحات النفسية الله رح عند القراء الذين يرقون الناس رح يعني بل خالط الناس حتى ما تروح منه, منه ترى كثير من الناس عنده اهتزاز شخصيته مضطربة نفسيته مضطربة أحواله يعني أمور يشسر في ذلك ما المشكلة عنده أقسم برب العزة والجلال أن الأكبر مشكلة عنده في قضية الإيمان عنده ضعف في إيمانه ضعف في إيمانه هو الذي أهدف عنده الاهتزاز هذا الله سبحانه وتعالى يقول <تصفيق> الذين آمنوا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب إذن يا أخواني طمئنينة القلوب بماذا بالإيمان بالله سبحانه وتعالى وبثمرة هذا الإيمان أن الإنسان إيش يكون ذاكر لمن هو مؤمن به ذكر الله سبحانه وتعالى لكن يعني إيمان ضعيف حتى لو الإنسان ذكر الله تجد يبقى لا إلهة ماذا بك يخماد يقول حسكت, حسكت. شوف يقول له هكذا مضطرب يحتاج إيش يحتاج إلى تقوية إيمان بل حتى يا أخواني من ثمرات الإيمان إن الله سبحانه وتعالى كما يعني مرمان أسابقا إن الله جل جلاله يجعل أمر المؤمن كله خير المؤمن أمره كله خير إن جت الأمور وفق ما هو يشتهي وفق ما تحب نفسه يقول الحمد لله خير وإن جاءت الأمور بخلاف ما تشتهيها النفس أيضا أيش أيضا خير وهذا أشار لها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عجبا لأمر المؤمن عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا لمن؟ قال الله للمؤمن معناة إيماني ضعف بتجيك أحوال إن أصابك سراء مع الإيمان الضعيف تبعيش تبعي تطغع وتبعي تجعل هل ما أصابك هذا وسيلة المعصية الله سبحانه فصار مو بخير صار شر لك هذا وإن أصابته ضراء جاء حادث جاء مصيبة وجي سوي مع ضعف الايمان يتضجر وتململ ويلعن ويسب ويشتب ويسب فلان هو السبب وفلان كذا, وفلان, كذا وفلان, كذا وفلان كذا لكن المؤمن لا المؤمن المؤمن شانه ثاني قال ان اصابته شرى شكر شكر فكان خيرا له كيف خير الله لان الله سبحانه وتعالى يقول وان واذا اذى لَإِنْ شَكَرْتُمْ ليش؟ لَأَزِيدَنَّهُ فهذا إذا أصابتوا سرّاه شكر فكان خيراً له فزاده الله وبركله فيما أعطاه واجعل ما أعطاه, أعطاه عوناً له أيضاً على طاعته وشكره ومرضاته فكل ما يعطيه الله يزداد, إيش؟ يزداد شكر ويزداد سناء على الله ثم هذا الشكر يفتح له أبوابه أبواب العطاء وأبواب أبو الخير شف كيف أثر الإيمان سبحان الله قال وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءَ تقدر الله عليه شيء مما يعني البشر كلهم عرضة الله ماذا يسوي؟ صبر فَكَانَ خَيْرًا لَهِ لماذا؟ صبر يعني الله يبترى إيه؟ يصبر يستشعر أن هذه من الله والذي من الله حياها الله يستشعر أن هذه المصيبة التي حلت بيه أن غيري حل به أضعافها فأنا نعم من الله إنه ما أصابني إلا كذا يستشعر أني بهذا الصبر الله جل جلاله يرفع درجاتي وأن الله سبحانه وتعالى يكفر سيئاتي وأن الله جل جلاله يعوضني يوم القيامة بغير حساب إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فهو يصبر فيكون صبره خيرا له أبو بكر رضي الله عنه يعني لم يسبق الأمة ترى بكثرة صلاة ولا صيام رغم أنه من أكثر الأمة صلاة وصيام وطاع وعبادة الله سبحانه وتعالى لكن ليس هذا هو السر في أن أبو بكر سبق الأمة بذلك بما سبق أبو بكر الأمة قال بشيء وقر في قلبه وهو إيمان عميق وتصديق جازم وثيق هذا الإيمان الذي, الذي في قلبه تصديق جازم مئة بالمئة يعني يكذب البصر ويصدق الخبر يوم أخبر أنه صلى الله عليه وسلم بأنه أسري به إلى البيت الحرام ورأى ورأى وكذا المهم من بكرة يعلم المشركين بما وقع عليهم أني أسري به إلى بيت الحرام وإلى بيت المقدش أفوان والمشركين كذا قالوا فرصة لأني هذه ما تقبلها العقول بليلة واحدة تروح البيت المقدس وترجع ففرحه بهذا الكلام هو يريدون أن يشتتون الناس عنه يبعدون الناس عنه ومن أكبر مصيبة حلت بالمشركيين هو إيمان أبو بكر رضي الله عنه لأن أبو بكر كان معروف في مكانة في قومه وله منزلة وكان يعني من التجار رضي الله عنه وكان يعني من, يعني من أشراف قريش رضي الله عنه وارضاه. المهم فرحوا بها السالفة فذهبوا إلى أبو بكر أضلاني. قالوا سمعت صاحبك وش يقول قالوا وماذا قال قال نحن نضرب أكباد الإبل إلى المقدس شهر تبغي نروح للقدس شهر وحنا على البعارين رايحين وشهر جايين وهذا يزعم أنه في ليلة واحدة ذهب إلى بيت المقدس ورجع كيف رد أبو بكر رضي الله عنه قال أوا قد قالها يعني أكيد قال الكلام هذا قالوا نعم هم توقعون أنه والله لا فعل المشكلة هذه تحتاج عدد نظر قال أوا قد قالها يعني خاف أنكم أنتم بس نصابين يعني أنتم تفترون عليه قالوا نعم قال قال إن كان قالها فقد صدق ما عمي من يمس كان قالها فقد صدق بس الآن نحتاج نتوثق منكم أنتم من نقلكم صحيح أما إن كان هو قال الكلام هذا صادة. والله أقول لنا استوعبت ما استوعبت يعني نصدقه ببي ببي يعني ببي ببي بخبر السماء وما نصدقه بخبر الأرض شيء أبو بكر رضي الله عنه يعني شوف كيف الإيمان لما يعني حضرته الوفاة قيل أنه قالوا له ألا ندعو لك طبيبا ندعو لك أحد يعالجك قال رضي الله عنه قال إن الطبيب قد رآني يقول الطبيب الطبيب قد رآني ومحسبون جاينا أحد كاشفنا عليه ولا شيء فقالوا وماذا قال طيب قال إني فعال لما أريده يعني نهال لبي من الله سبحانه وتعالى وهذا اللي يكتبه الله كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له فهذا يا أخواني حقيقة الإيمان وهذا أثر الإيمان على هذا الإنسان بل أن نبي وسلم أخبر أثر الإيمان حتى على المؤمنين أنفسهم يعني كيف تكون علاقة المؤمنين فيما بينهم إنهم إيش؟ إنهم فعلا وجدوا عندهم حقيقة الإيمان قال صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم لاحظ مودة ورحمة وعطف ما مثله؟ قال كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمود يقول المؤمنين صدق الإيمان يجعلهم كلهم كأنهم جسد واحد مثل الجسم الواحد يبطك يعني يتألم أصبعك الصغير شوك يتبط أصبعك الصغير ما يحدث بجسمك؟ كله؟ كيف جسمك ترى يتفاعل مع مع هالشوكه اللي بطت اصبعك الصغير تجد ال ال الجسم كذا المعالم الوجه تتغير ال لسان يتكلم الشوكه العين تنظر ال ال, ال ال اليد تفزع تحاول تطلع الشوكه هذه الاذن تسمع ماذا يقول مثلا فلان تبي يجيب لك ابرد دبوس امشى الدكتور تسمع اللسان يشكي كل الجسد ايش تفاعل بل يمكن حتى النوم, النوم بسبب الم في الاسباص قال هذا اثر الايمان على المؤمنين لكن هل الان يرى هذا الشيء على المؤمنين مع الاسف هذا الجار ما عن جار هذا يعني الآن في المحيط القريب فما بالك بالمحيطة البعيدة الآن محيطة البعيدة يعني الآن كيف الأخوان المسلمين الآن في مسارك ورد ومغاربها كم من يموتون من الجوع كم يموتون من البارد كم هم المشردين كم هم المعذبين كم هم الذين يستغيثون كم هم كم هم؟ لكن بسبب ضعف إيمان المسلمين يجد لا يتحرك متحرك ولا يسكس يقول أحد المشايخ يقول إذا, إذا الإيمان ضعف في قلوب المؤمنين يقول يصبحون كم مثلا الجسد المغمي عليه يقول الداخل في غيبوقه تبطن لا يتحرك قابوا اليوم كم صح, صح شوكي بس خلت جسمه كله يتفاعل لكن الآن في غيبوبة أو ربما خرجت روحه مات تجد أنهم يعني الآن في كلية الطب تجد بعض الجثث يشرحون تشريح ولا يتحرك وساك لماذا؟ لأن الروح قد خرجت يقول هكذا المؤمنون إذا خرجت روح الإيمان من حياتهم من قلوبهم يصبحهم مثل الجسد الميت قال واحد يعني ما يدري عن جاره وشو الله يمكن جاره محتاج جاره فقير جاره يعيش في أزمة في مشكلة جاره مريض ما حد يحرك ساكن فلذلك يا أخواني قال لذلك النبي وسلم قال قل آمنت بالله قضية الإيمان أو شهير انطلاقها آمنت بالله آمنت بالله يا أخواني كانت حقيقة من القلب كم يا أخواني ستسعد الإنسان في الدنيا وفي الآخرة وإن كانت نستغفر الله ونتوب إليه فقط كلام لسان أو فقط معلومات في هذا الرأس لكنها لم لم يعني تخالط هذا القلب وبشاشة هذا القلب فتصبح فقط يعني شي شكلي في حياة الإنسان فربما نعوذ بالله أن هذا الإنسان يجنح حتى يعني يتلبس بلباس المنافقين قال ثلاث من كن فيه يقول, يقول آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمنى خان في بعض الروايات إذا خاصم فجر وفي بعض الروايات إذا آهد غدر زين؟ وفي الحديث يقول من كان في خسلة منها في خسلة من النفاق حتى يدعها وأربع من كنا فيه كان منافقا خالصا منافقا خالصا وإن صلى وصام وإن صلى وصام فمعناته يا إخواني يعني قضية آمنت بالله هذه مثل ما يقولون كلمة أو سلاح ذو حدين سأل الله يزدقنا بيكم الصدق إذا فعلا هي مؤمن حقيقة في قلبي الله يبي محرسك يبتليك حتى بس أنت نفسك تنكشف تنكشف لك نفسك هل لي فعلا على الجادة ولا برد مية باري الجادة بس ما مهارقة تزفلت فما لا تجتهد ردها لا الحق عسى الله يوفقنا الحديث طويل يا أخواني حول هذا الموضوع لكن في النهاية يعني يذكر نفسه إياكم بهذا الموسم العظيم الذي نحن في استقباله إن شاء الله اللي هي موسم عشق الحجة اللي قد تكون يعني الليلة أول لياليه فهي فرصة عظيمة يا أخوان لي ولكم واللي كل إنسان يعني أستغفر الله واتوب إليه يعني مشفق وناصح لنفسه أنه يا أخواني يجتهد في استغلال هذا العشر يعزم عزيمة صادقة جادة جازمة أن يا الله هذه العشر لن أفرط فيها قدر استطاعتي ويكفي فيها يعني بيانة لفضلها ما بينه حبيبنا صلى الله عليه وسلم حينما قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحبر الله من في هذا العشر حرصا من النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا نفوتها وأن نستغلها ولا أن نفرط فيها ما حثنا فيها على أعمال عظيمة مبين لنا العمل الصالح كله عظيم وله فضل عند الله سبحانه وتعالى لكن لعلمه بضعفنا وحرصه عليه الصلاة على لا نفرط فيها دلنا على ماذا؟ دلنا على أسهل الأعمال وهو أفضل الأعمال قال فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد أو كما قال عليه الصلاة والسلام يعني من والله ما قدرت أصوم ما قدرت مثلا أحج ما قدرت يعني مثلا أختم القرآن يعني ضعفت وعجزت إن شغلت طيب وإش اللي عاقده؟ ما تكثر من التعليل والتكبير والتحميد والتسبيح ذكر الله سبحانه وتعالى فهذا وإن كان يا أخواني سهل يسير على اللسان لكن تيقن يقينا جازما أنه من أفضل الأعمال وأنه من أثقل الأعمال في ميزان حسنتك يوم, يوم تلقى الله سبحانه وتعالى وإن كان خفيفا على لساني وعلى لساني لكن الشيطان يأتي يزهدنا بهذا تجد الواحد يمشي بالسيارة يروح من هنا للعنازة ما ذكر الله أحضر ويقول ودي يستغل للعشرة طيب أنت مشغور راح تخزش غالك اذكره تسبح هلا لحمد الله مجد الله لا إله إلا الله مئة مائت مرة مئتين كل ما تكثر فالله أكثر جل جلاله الله يوفقنا وإياكم يعيننا وإياكم يقبلنا وإياكم جزاكم الله خير صلى الله عليه وسلم أخي المسلم احرص على نشر هذه المادة فالدال على الخير كفاعله